شرد وكل عيالي يفزعه شرد وكل علاه قبلنا موت شمسي تختفي بالغروب الهزن للمهب اللي بكاف راق خير كل حدام صدوق أصبح سير القلوب عيشان همالي وسط قلبه يشله والقهار يوم أشوفه ذا الحياة مغصوب باليش الله والجار يوم شوفه بالحياه وصوت دايج كسام حياه لي نارجو يا مولانا كبز الله اذكرني جد ولا اعرف